فاتخذت من دودهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثَّل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهلك غلاما زكيا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 فاجا ا اهل المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني ممت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا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 فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَتِهِمْ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًا وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقًا الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًا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 فسيعلمون من هو شرّ ما كانوا وأضعف جنداً ويزيد الله الذين اهتدوا هداً والبقية الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مرداً أفرأيت الذي كفر بأياتنا وقال لأوتيهما له وولداً أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدًا ونرثه ما يقول ويأتينا فردًا واتخذوا من دون الله آرهة ليكونوا لهم عزًا كلا كلا